أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم خلق السماوات والأرض في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 إن الله بكل شيء عليم عجبت للأرض تعطي الخير أهليها من ذا الذي يجبرها على اخراج ما فيها عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها وفي باطل الأرض يرسيها عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله يرى مد البعوط جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى مكان الدم من أعضائها وتنقله من مفصل إلى مفصل ويرى مكان المشي من أقدامها وحتيتها في خطبها المستعجل أإله مع الله <تصفيق> اله الله انظر لتلك <تصفيق> الشجره ذات الغصون النضره كيف نمت من حبه <تصفيق> وكيف صارت شجره ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمره ذاك هو الله ذاك هو الله الذي انعمه منهمره ذو حكمه بالغه وقدره مقتدره واشهد ان سيدنا واستاذنا وقدوتنا ومعلم البشر سيد الأصفياء وسيد الأنقياء وإمام الأوفياء محمداً عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاغد في الله حق جياده حتى أتاغوا اليقين وظل طوال أيامه وليليه يخطو على كيد الأساء ويمشي على جمر العنت حتى قوم وما الله به المعوشة وهدى الله به الضالة وطمأن الله به القلقة وأمن الله به الخائفة قسما بمن لا دين إلا دينه ما عرفت الأرض ولا السماء رجلا أطهر من محمد اللهم صل على النبي وآله الأبرار الأطهار وصحبه المصطفين الأخيار يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربى يا رب صل على النبي المجتبة ما لاح ذوق ما لا برق في الأباطح أو قبه يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا صل على من تدخلون بهديه دار السلام تبلغون المطلب صلوا على من ظللته غمامة والجذع حل له وناصرت الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمدا صلوا عليه وسلموا صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرمه وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هموا هموا جادوا علو زانوا فهم على الجهات الأنجم وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم وفي الصحابة هذه عقيدتنا فإن رضيت عليا للهدى علما كما رضيت أبا بكر صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرضى بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري ان كنت تعلم أعلم أننا لا نحبهم إلا من أجلك فأعتقنا غدا من النار أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع سيد النبيين والدعاء محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه أيها الأحبة الكرام لقد وصل بنا قطار الدار الآخرة إلى المرحلة الثانية وهي القبر والقبر فيه كلام كثير جدا يحتاج إلى أجساد تخشع وقلوب تعقل وآذان تسمع وأعين تبصر فأعرني سمعك وقلبك وعقلك وإن شاء الله عز وجل لن أطيل عليكم لكن ستسمع عجبا وأعلم يقينا أن هذه المرحلة شئنا أم أبينا سنصل إليها لا محالة الدنيا دار ممر لا دار مقر, لا دار مقر ونحن المفترض أن نكون من أبناء الآخرة لا من ابناء الدنيا وأعلم أن الدنيا قنطرة الآخرة كما أخبرت الدنيا قنطرة الآخرة هكذا قال صلى الله عليه وسلم أي معبر إلى الآخرة أنت نزلت للدنيا هاغن لا للأكل وللشراب هذه أسباب لتؤدي المهمة العظمى وهي عبادة الله عز وجل أن تحسن تعبيد نفسك وما حولك لله عز وجل وأنت في ذلك مختبر عليك رقيبان ملك عن اليمين وملك عن الشمال هؤلاء أعضاء لجنة المراقبة الله عز وجل جعل لك هيئة مراقبة ملك عن يمينك وملك عن شمالك اسمع ثم جعل لك رقيبا من تحتك الأرض التي على أنت عليها قال الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي أحمالها مما في بطونها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث, تحدث, تحدث أخبارها ملانا. بأن ربك أوحلا كن على يقين أن الله لا يعزب عنه من مثقال ظرة في الأرض ولا في السماء كن على يقين أن الكون من حولك شهود عليك كن على يقين أنك إن زنيت على الأرض شاهدت وإن سجدت عليها شاهدت وإن شهدت عليها بظلم شاهدت فهي تشهد طاعتك ومعصيتك ويوم القيامة تتحدث بإذن من يقول لشيء كن فيكون وكن على يقين ان الله جعل عليك رقيبا من نفسك فجعل أعضاءك تحصي ما, تحصي ما تصنع. تصنع وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله, الله, الله, الله وكن على يقين أن السماء التي تضلك تشهد عليك وكن على يقين أن فوق كل هذا الله هو الشهيد يوم أبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عاملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ألم تر أن الله يعلم يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى اي مجموعه تتكلم في السر لا يسمع بهم احد ما يكون من نجوى ثلاثه اي ثلاثه اشخاص الا غوران بعظم ولا خمسه الا هوادسهم يبقى اذا اجتمعتم ثلاثه لتعصوا الله عز وجل فاعلم أن الرابع لديكم هو الله وإذا اجتمعتم خمسة فاعلم يقينا أن السادس الذي معكم هو الله ولذلك أعربية أرادت أن تربي رجلا في الصحراء خلى بها والدنيا ظلام ولا أحد معها ولا أحد يراقبها إلا الله فلما علمت أنها لا تفلت ما أحد معها قالت راقب هل يران من أحد فذهب ينظر فمن نشوته وفرحته وتلذبه قال لها متفلسفا لا يران إلا الكواكب قالت وأين مكوكبها اذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ما تخفي عليه يغيب سبحان الله شوف ربنا وليه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك يعني ولا اثنين إلا هو ثالث ولا واحد يعني نفسك التي بين جنبيك إلا كان الله في نفسك هو الحائل بين قال الله تعالى في سوره الانفال واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه يعلم خائله الاعين وما تخفي الصدور افلا تستحي من الله الذي يعلم السر واخفى ان تعصيه وهو يعلم ويسمع هذه والله كارثه ولذلك اسمع إذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني اللي خلق الظلام هذا يراني ولذلك سلسلة الظلام آخر ده سلسلة تزكية للنفوس استيقظ ولذلك ربنا بيقول إيه اسمع لمن غفلوا ولم يجد من ينبيهم قال اسمع وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي طهرب تحيد إلى الطعام إذا شعرت بالجوع فرقاً من الموت تحيد إلى الشراب إذا شعرت بالضمأ فرقاً من الموت تحيد إلى الطبيب إذا شعرت بالمرض فرقاً من الموت <تسكي> ذلك ما كنت منه تحيد ونفق بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة الله أكبر, الله أكبر. لقد كنت في غفلة سيدنا عمر بن عبد العزبي إيه. أما تولي الخلافة جمع بعض الناس وقال أشتريط عليكم عايزكم بقى تخرجوني من الدنيا الوحشة لي. انا أمير المؤمن نعم تحت إيدي تلت الأرض نعم لكن انا عايزكم بقى في الخلوة بتاعتنا دية خرجوني من الدنيا قالوا هنعمل لي أمير المؤمن قال أشتريط عليكم أموره ألا, ألا تذكروا تذكر الدنيا عندك عند. فل الدنيا على الباب اسمع وأن لا تضحك وما تضحكوش وأن لا عندي أحدا ثلاث أمور وتعودوا معي مع فاتفقوا مم. قال خادمه فوالله <تصفيق> <تصفيق> لقد كانوا يذكرون الموت فيبكون ويقومون كأنما قاموا عن جنازة شفت الرجل اللي بيفهم ولذلك شف سيدنا عمر شف الخواتم بقى ولذلك استفيت المجال استهيت نرجو منها حسن الخواتم سد دي يعني اللي بيحضر مجلس العلم دي إنما يحضر لتحسن خاتمته سيدنا عمر عمل كده لما جيه موت بقى هو نيم على فراش الموت قال لهم أسلم ابن عبد الملك أمير المؤمن إن لك بضعة عشر ولد كان له تلتاشر كان له أربعة عشر مات عبد الملك وفضل تلتاشر أفراخ صغيرين قال له ولم توصي لهم بشي فأوصي لهم قال والله ما منعتهم حقا هو لهم ولا أعطيهم شيئا ليس لهم أدخلوهم علي فلما دخلوا عليه علي قال أي بني تعرف بأراج النايم على فراش الموت وأصدق كلمات بتخرج عنه قال أي بني إن أباكم خير بين أن يكون من أهل الجنة وتكون فقراء وبين أن يكون من أهل النار وتكون أغنياء فلا والله لقد اختار أباكم أن يكون لقد اختار أبوكم أن يكون من أهل الجنة وتكونوا فقراء أي بنية إنكم أحد رجلين إما صالح فالله يتولى الصالحين وإما غير ذلك فوالله لا أعطيكم مالا تستعينون به على معصية الله أخرجوا أخرجوا, أخرجوا ثم سمعوه يقول أهلاً بأحب غائب إليه كأنه بكلب الملائكة ثم قال اسمع, اسمع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال فما زال يرددها حتى خرجت روحه الله على الناس اللي بتحب الأخرة. اكيد ان شاء الله ربنا اصطفاك اكيد انا اجزم بذلك ان ربنا ما اصطفاكش لمجلس الذكر اللي كان بيحبك اكيد ربنا اصطفاك جابك من بره عشان تتخلص من الدنيا اركن بقى الدنيا على الباب واسمع احنا وصلنا في اللقاء الماضي مع خروج الروح وان ان ربنا ذكر في القران خروج روح المؤمن وروح الكافر وان دول بيجوا ملائكه ودول بيجوا ملائكه في سوره فصلت نعيد بس الجزئيه ديت عشان نربط بالقلب في سوره قال الله عن المؤمنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اللهم اجعلنا منهم يا رب قولوا امين ها امين امين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا هنا شيء عجيب ما قلتوش المره اللي فاتت ان ربنا ذكر معانا لمن قلت عليهم أو ربما, او ربما قلت تتنزل, تتنزل. لكن مع الكافرين مش هيقول تتنزل تتنزل يعني في تتابع لتنازل الملك حتى يصل عددهم الافق حبا بقى كله جاي يبشر ان ربنا راضي عنه حبينا تنزلوا عليهم الملائكه الا تخافوا الله ولا تحزنوا وامشوا بالجنه التي قلتم توعدوا الملائكة عاملة بتنزل عليك <تصفيق> وملايكه بضوا الوجوه بقى وشكلهم مفرح وانت نايم كده ومطمئن البال وحاسس ان الدنيا كده خلاص انتهت وانت ما شاء الله نجحت في الامتحان والدنيا انتهت على خير اموال ايه مولانا واولاد ايه وقصور ايه ده دا انت داخل على هنا وفرح وسرور نازلك الملائكه اطيب الخلق وجوغا وانظرهم وجوغا واصفاهم افئده واطوعهم لله وناسين كده برائحه طيبه من الجنه حديث عاد بربيه ده النبي عن ذراعه مع المطر ويا سب المطر يمس يجعل المطر يمس جسده ويقول حديث عهد بربه حديث عهد برب فرحان ان الميه جايه من عند ربنا يا بلق بالملائكه اللي عليك كده حديثه عهد بربها نازله من السماء لكن انت مخصوص انظر وبعدين يقول لك ايه يقولوا لك ايه الا تخاف ولا تحزن خلاص ما في حزن ما في خوف ما في هم لا في قلق انت نجحت فزت فزت ده احد اصحاب النبي محمد صلى الله عليه لما اخذ السهم يا مولانا أخى السهم بدأ يأخذ الماء دم وينضح دم وينضح على وجه يأخذ من دمه وينضح رجل يقول فزت يا رب الكعبة فزت يا رب الكعبة يعني أنا رايح الجنة ما بيالك بقى باللي جايين لك كده رسل رسل اصحى مولانا رسل جاي تقول لك ألا تخاف ما تخافش وألا تحزن وإيه كمان وإيه كمان احنا جايلك ببشرى من عند الله ما سوما يقول من عند نفسه جايلك من عند الله وابشيروا بالجنة التي كنتم تعدون خلي بالك يا فرحتك انت طلع للجنة والله اقسم بالله الرحبتك تخرج دون ان يأتي ملك الموت قصور وحضور وهنا يبني دا اللي بيدخل للجنة يا نعم فلا يبأس يعني نعيم من غير بؤس خاص لا مرض ولا فقر أمانه ويضحك فلا يبكي ويا فلا يخرم تفضل على 33 سنة اسمع ويتمنى ولا يطلق الله, أكبر. الله أكبر يعني وفيها ما تشتهيه لأنفس الطلب دي ذي ما في طلب يا عم الشيخ ولحم طير مما يشتهون قال الله وَأَمْدَدْنَاهُمْ الله, الله الله الله عَلَى المدد وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهة ولحم مما يشتهون يعني إيه المدد يعني لا ينقطع أبدا ما تخافش اللحم مش هتخلص ما تخافش مش هتغل في يوم من الأيام ما ما تخافش هتتغير من شكل إلى شكل ومن طعم إلى طعم لأن الذي خلقها من؟ أبشر يا عم الشيخ من بقى اللي عايز الجنة؟ يولا مين؟ <تصفيق> يا ربي جعلنا من أهلا يا ربي والله يا أخوانا أقسم بالله أنا مقاطع المسافة أربع ساعات ولا تلت ساعات لكم إلا عشان أزكي قلبي مش أزكي قلبي سددي والله والله كان أحد الصحابة ياخذ بعض إخواني ويقول هيا بنا نؤمن ساعة يا عم الشيخ الدنيا بتعمل ران على القلب بتعمل صلابة على القلب محتاجين كده أن نحن نتعرف على آيات الله ولذلك شوف, شوف الرجل الفاسق الفجث ربنا بي بيبلغه على لسان الم... بيقول له من بس على لسان رب العين في القرى بيقول له إيه شوف الملائكة اسمع شوف اسمع شوف اسمع شوف وثيق الذين كفروا الى جحنم ما زما أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْفِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا الخزنة مستغربين بقولون هو أنتم اججلكم دعاء وعلماه بيقولوا لكم آيات ربكم يطلون عليكم آيات الله وينذروا لكم لقاء يومكم بيخافكم من أرض اسمعوا قالوا بلى أهو الله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لكن للأسف كان ربنا الكلمة منه سبقت إن إحنا خسر فينا الجنة تخيل آه الولد اللي قاعد بره لما جاش المسجد الاخت اللي قاعدة بره مجدش المسجد لعدهم التلفزيون دوله اكتب تابع الاخبار ومجدش يحضر بنيس العين ولكن حقت حق كلمة العذاب اه سابقت بقى مفيش تبديل شوف باي ولوله ايه قيل ادخلوا ابواب جهنم تبليه قاله قيل ادخلوا ابواب جهنم لان الباب اللي فوق لأقل الناس ذنوب انما بقى يعني ربنا اعافكم يا رب الراجل بقى لما بيكون محمل بيحصل ايه, إيه؟ لنرضي دركات فباب بعد باب. بعد باب فلما يكون الكافر إن شاء الله يجيب معنا في وصف النار له في دركة في النار يوم يدخل الباب الاقل يأخذ العذاب اللي فيه وينزل للباب اللي بعد ويأخذ العذاب اللي فيه لحد ما يصل إلى الباب اللي هو مكتوب له أنه يدخله نعوذ بالله من النار يا إنما شوف اللي يدخل من أبواب الجنة أبواب الجنة درجه ولذلك عمله عالج بيعمل يدخل فيمس النعيم الاول ثم النعيم الاعلى ثم الاعلى قال ايه حتى يرى عظمه نعمه الله عليه كيف كفى يبقى اللي وتعب عند الله حق هورك المقام الأقل عشان تحمض ربنا على المقام الأعلى وتعرف أنك ما تعبتش في الفاطر فهو لما يكون عندك راجل اشتغل واشتهد مع بعض العمال وبعدين انت ددت للعمال كل واحد اجره خمسين جنيه وامتي جاي لدوم دوله عشرين جنيه زيال ايه ده عشان انت اتقنتي العمل با تستحق العشرين جنيه يوم يفرح يفرح يفرح شايف غيره خد خمسين واخد ايه سبعين فكذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان اهل الجنة الله لا يتراءون حدثة بسعيد الخدري لا ترى ها كما يتراء الكوكب الدري الغابر في السماء. في السماء يعني بينك يعني وبين بين أخيك بين كما بين الأرض والنجم الغائب غائب في, السماء. في السماء من فينا كده بص للسماء وتخيل السماء وقال ياه النجمة اللي هناك دي يطرى شكلها ايه يطرى حولها ايه اهلا وقربت النفسي كده اللي بيبب بعيد عنها بتشتاقل ايه تخيل يا اخي انت لو ربنا كتب انك تكون اقل من اخيك تشوف اخوك اللي في الجنة اللي بلغت منزلة اعلى منك زي النجم اللي فوق دي ساعتها تقول ايه يا حصرة على ما فرطت في جنب الله ولذلك صح في الحديث لا يتحصر اهل الجنة على ساعة الا ساعة ضاعت بلا ذكر الله ما تضعك تذكر الله. الله. يا سلام. جمال جمال. م... ولذلك. انا عايز اتخل له بس مش عارف الكلام بيديه بعض المشيخ خالب. نكمل ولا نقف الفرقش للقبر. طب ما تصلى على النبي. اهلا. مش سامعك. ما توحد ربنا عم الشيخ. شوف. ببشرة. ببشرة. جاية للأخر سحنا اتكلمنا عنها بس بحاول أربط تخيل بقى الرجل التاني في سلوط الفرقان شوف اللي ربنا بقول عنه ايه تخيل الفرق بين الموقفين ما هو حضرتك يا ام هتكون من دول يا ام هتكون من دول ما فيش عندنا رمات يا بيض ايه <تصفيق> ايه ربنا يجعلكم من اهل البياض قولوا امين <تصفيق> يا رب يا رب بيض وجوهنا يا رب يا رب اجعلنا ممن يتبسم عند موته يا رب يا سلام والله يا, يا اخواننا فرحه لما تشوفوا كده واحد بيحتضر ويبتسم ولا تخش على اليوتيوب كده وتشوف واحد ميت مقتول في سبيل الله ويبتسم مشرق على وجهه تبقى عايز انا بيبقى عندي احساس كده عايز انط جوه الكمبيوتر واقول له ايه اللي انت شايفه قل لي ايه اللي انت شايفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سنت خصال اول الخصال يغفر له عند اول قطرة من دم ثاني خصار يرى مقعده من الجنة ثالث خاصة يزوج بسبعين من الحور خيل أعشق كده بيكتسب والله أخوانا ويقسم بالله لما بر وجوههم ببكي وقول يا رب, يا رب, يا رب لا تحرمنا الشهداء في سبيلك يا رب من سأل الله الشهادة بصدق كما قال صلى الله عليه وسلم بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش بيته بس اس ربنا بصدفه جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الاعرابي ده جاي عايز يموت فالمهم ايه, إيه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كده فحضر غزوه فراح يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم غنمو فالنبي اعطاه بعض الغنائم بعتها مع صحاب الراجل الاعرابي شايف الغنائم بخاف وترعب واستغرب وتعجب, وتعجب ورجع للنبي قال ما هذا يا رسول الله قال سهمك عشان انت قاتلت في سبيل لا ده حق خده والله يا اخواننا اقسم بالله لو واحد مننا كان يلا خير الحمد لله, الحمد لله. بارك الله فيما رزك لا دا ما كانش برويته كده ما على هذا اتبعته <تصفيق> مجيتش يا منت بيك, بيك عشي كده قاله ايه <تصفيق> قاله يا رسول <تصفيق> الله كان يكفني شربة لبن وطعمة تمر أنا أعرابي أنا أصبت واشع الكلام ده أنا تكفيني أنا على الرمل والتحف في السماء المسألة ما تفرش معايا واشرب لبن الشاه وأكل طمر من النخل المسألة ما تفرش معايا وما ليتبعتني عليه النبي بيدعبه قال اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا, منها هنا فيقبلني الله قال اصدق الله يصدق تتخيل في الغزوة اللي بعدها النبي جل أبي هريرة اتبعه روح شوفه فلما راح أبو هريرة إلى الرجل وجد السهم ها هنا. فقال النبي محمد صل الله اكبر صدق الله فصدقه الله يا سلام في من في النبال اللي بيصدق ربنا ده احنا عندنا اماني وامان وعفاف وكله يعني خدت حضرتك ما تصلي على النبي وتصحي على ربنا فالذلك معايا عندنا هم من ما يتلم ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني وعلم بيقول ايه اسمع اسمع من جعل الاخره <تصفيق> همه <تصفيق> الله, الله الله من جعل اسمع الحديث <تصفيق> ده من, من جعل الاخره همه الدين صاحب العيال يا اللي رزقك قليل يا اللي من جعل الاخره يعني فكره كله في الاخره اسمع جمع الله عليه شمله الله اكبر اسمع وجعل غناغه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة الله الله, الله. ومن جعل الدنيا همه عمال بيسعى عن الدنيا ويجري دويه بش منه ويجري دويه بش, بش قال الله قال رسول الله صلى الله عليه شمله كل ما ياخذ منه الدنيا تتسع فعيله ما يكفيش وما يعبدش الله قال وجعل فقره بين عينياه يا على هذه العقوبه جعل الفقر بين عينيه تلاقيه دايما كده مش راضي صاخد مع مليون غيره دخلوا 100 جنيه في الشهر يا عينه بياكل يشرب وربنا يبارك له ومع مليون ومصفش شيفته يقول لك احنا عندنا منين مفيش كحكي يا عم الحاج لا منين منين خد بضرك معايا اسمع اسمع شوف ولم ياته من الدنيا إلا ما قد قدر الله له وكان عند الله مذموما يا ستير يا رب يا ستير يا رب يا ستير اللهم اصطرنا لتفضحنا يا رب, رب. شو بقى الفاسق. الفاسق شوف ربنا بقوله و... في صورة الفرقان احفظ معي وقال, معي. وقال لا الذين لا, لا, لا يرجون لقاءنا اسمع لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة قالش تتنزل. تتنزل هم قالوا لو, انزل. لو انزل ما قال شي تتنزل يوم يرون الملائكة ملائكة. عارف ليه عارف ان هما بيطلعوا له فجأة كده شفت لما كنت ماشا في طريق ظلم ويطلع لك عفريتي خوافت كده بتقود في جلدك شوف لما تشوف ملائكة سود الوجوه يا الله على هذا المنظر يا الله والله يا اخي انت لو تخيرت والله لقلبك يا الفجر والله العظيم لو تخيرت لا يغمى عليك الادخال موقف سيدة يطلع لك ملائكة سود الوجوه وانت عارف ان دول هكونوا رفقاك وانت عارف دول يودون ربنا وانت عارف ان القبر جاي بعد كده وما حدش من اللي قاعد معاك هينفاعك ولذلك عنه بتزوغ عمال يدور من ينفعني من يشفى عنه اللسان ممسوك خورص اللسان لان الذي اسكته من اه اه لا اله البطاحد الله صعبة صعبة شوف يوم يرون, يوم يرون الملائكة, الملائكة؟, الملائكة؟ شوف شوف التعبير القرآني لا بشرة يوم يا يو. شوف هناك يبقى. في صورة يبقى. في الصلاة يقول ايه هه وابشيروا هنا لا بشرة يقولوا ليش بشرى خالص ما بش خبر حلم ده السواج جايش ده الهم جاي ده, ده الدنيا اللي انت كنت تفادك اتهيينه ده انت والله لو مقطع بالحديد ومقطع بالسيوف ومتبادل هين علها تشوف يا مسكين هين علها تراه اذا كان ده البريد ثم للسندوق شكله ايه؟ لما ده البريد اللي جاي أما للسندق والقبر شكله إيه ألا أما البأ العذاب المهين شكله إيه أما المقابلة اللي شكلها إيه ولذلك خلاص كشفت الحجب لا توبة خلاص اتات القضية ولا الذين يموتون هم كفار لا بشرى يومئذ المجرمين إيه اللي بيحصل بها ويقولون حجرا محجورا يارتنا ما شفنا الملائكة يارتنا بيننا وبينكم حجابا محجورا لكن ابتها ما عد ينفع يومئذ يوم قال الله تعالى و و إننا لننصوا آه. تغافر ان ننصوا رسولنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويومما ويوم يقوموا لأشهاد يوم, يوم لا ينفع, ينفع الظالمين معذرتهم معلش يا رب أنا أسف يا رب تأخر مرة يا رب أرجعوني يا رب قال ربي يا رب ارجعون لعلي صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو ومن ورائهم انت عارف معنى الايدي ايه؟, الأي ايه انت ما فكرتش فيها خالص الكلمة دي هيقولها عند خروج الروح تب الله عليك انت حضرت جنازات كثيرة وممكن تكون حضرت احتضار عمرك شفت واحد وهو نيم على سليل يا رب يرجعني ابدا ما بيتكلمش هم الفين يا رب يرجعون قال لك بقى الخطاب مع الله في الدار الاخرة اللي هي بديتها الموت ليس كالدنيا بصوا يا, يا عم الشيخ اللي بيتكلم الاعضاء اللي بتتكلم النفس اللي بتتكلم <تصفيق> رب ارجعون <تصفيق> سيبني يا رب انسى يا رب تبديه يا رب, رب. دم مفيش خلاص كلا ان كلماتنا قيل ومن ورائهم يعني وراه برزخ قبر الى يوم يبعثون يا رب استرنا ولا تفضحنا تعالوا بقى نشوف القبر وصلي على النبي محمد كمان ربع ساعه ونخلص ربع ساعه يا اخواننا لا ده الساعة تسعة وربع لا يدوب عشان أروح, أروح. صلى عن النبي <تصفيق> <صوت> <تصفيق> <تصفيق> الله يكريبك ده أنت حبيب والله صلى على نبي محمد, نبي محمد. صلا صلا نبي محمد. شوف القبر كان إذا وقف عليه عثمان بن عفر رضي الله تعالى عنه بكى حتى تبل دموعه لحيته فعوتب يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنر فلا تبكي انت بتخطب لنا وتتكلمنا على الجنة النار ما بتبكيش وتذكر القبر فتبكي فقال عثمان فقال شوف اللي بيفهم شوف, اللي بيفهم شوف الصحابي الذي فهم القضية رضي الله عنه وارضاه اسمع ان القبر اول منازل الاخرة فان نجى منه العبد فما بعده ايصر منه وان لم ينجو فما بعده اشد منه عارف القضية صندوق يا من, يا, من من من من من من يا من بدنياه من اشتغل وغره طول الأمل يا من بدنياه اشتغل وغرغط طول الامال الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمال الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل القبر حصاله ماشي يا عم شيخ تاخد من هنا تحط هنا تفتح الحصاله تلاقي اللي فيها تاخد من هنا. من هنا تحطي هنا تفتح الحصانة تلاقي فيه ايه لا يا اخيها تلاقي فيها تعبين وعذاب اهي <تصفيق> الحصانة الوحيدة دي اللي بتفتح تلاقي فيها برضه. بس على حسب ما قدمت يدك يا, يا رب استرنا ولا تفتحنا ولذلك دي صندوق كل واحد فيكم يطلع ان شاء الله غدا او يوم الجمعة تصل على المقابر اطلع اطلع وروحي افع على القبر وافقل يا بيتي كيف تكون غدا يا قصري. يا قصري كيف تكون غدا موحش انت مظلم انت ضيق انت امتن انت ام روضه من رياض الجنه ام رضا من رضا الرحمن اللهم بيض وجوهنا واجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب العالمين اسمع اسمع إذا دخل الموت اللهم اجعلنا من اهل اليمان يا رب الى القبر وارض في سنن أبي داود بسند جيد عن عثان بن عفر رضي الله عنه أن رسول الله قال كان إذا فرغ من اللحظة قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن إذا المنكر ناكربي يدخل وإنت موجود على القبر تعالوا نشوف أنا مش أذكر أسانيد وأذكر الكلام على عادتنا وكل حديث صحيح إن شاء الله تعالوا نشوف إيه اللي يحصل في القبر قد تعلم أشياء وقد لا تعلم أشياء فاسمع مني يا رعاك الله أول من ميت بيدخل القبر ويغلق دونه القبر أول شيء يدخل عليه عمله المجسد خيل انت اللي بتخلق عملك وحد يفهم تخلق يعني خلق لا لا لا. الخلق هنا الصناعة يعني انت اللي بتجسد عملك انت اللي بتعمل الراس انت اللي بتعمل الدراعات اللي بتعمل الصدر اتعر. ازاي مولانا اه. لو كان مؤمنة يعني جمع صلاة زكاة صدقة صيام حج نوافل طاعة بر والدين رجل كده كان مختار لساله طيب اسمع يدخل عليه رجل طيب مشرق الوجه. الوجه انت اللي عملته عملت طيب, طيب الرائح اول ما يدخل عليه. أول يدخل عليه فالقبر بينور من الله شوف ربنا بيكرمك اذا مش عايز يسيبك لوحدك اسمع. اسمع فيقول من انت فوجهك الوجه الذي لا يأتي الا بخيرك انت مين, مين. فيقول الا تعرفني, تعرفني. اسمع. اسمع انا صلاتك وصيامك انا زكاتك وبرك انا صلتك للارحام انا اداؤك للامانه انا عفه نفسك عن الحرام انا لسانك الذي يتكلم بمحاسن الاخلاق انا عملك الصالح كتب علي كتب ان علي ابقى علي معك الى قيام الساعة. الساعه اسمع اسمع لا حزن عليك ابشر ابشر أسعد يوم مر عليك منذ ولدتك امك خلي بالك ان الميت قاعد وخايف وعارف ان منكر يدخلوا عليه خد بال حضرتك في سنن ابي داوود هذا العمل يقف عند الميت ركز معايا ta'tus salæ inda rass was عن يمينه. عن يمينه والزكاة عن شماله والله الكلام ده صح صحح الحديث الشيخ الألفاني رحمه الله تعالى الصلاة تنأه عن عند, درق عند درق رأس الصيام عن يمينه. عن يمينه الزكاة عن شماله تقية أعمال الخير من صدقة, من صدقة وبر, من صدقة وبر عند, عند, قدمه. عند قدمه تخيل الرجل كده محاط مستأنس ارتح نفسيا ايه يعني الوافين بره مش مشكلة خالف اسمع اسمع الأعمال ده هي لن تقف إلا لما تكون صافية لله تخيل تعرف إحنا لو عملنا إحصائية الآن وإحنا جاعدين صلاة من اللي نفعه مش عايز أنا نزع الخيرية من الناس حتى أنا معاكم هللاقي أنظر من الكبريت الأحبر اللي صلاته نفعت يعني يا مولانا إحنا بصدناش لا يا حبيبي علمنا علماؤنا أن لكل فريضة جناحات اسقاط. اثبات. اسمع. اسمع. لما اسمع. تصلي الصلاة الكلام ده بلي كده ما فش ما يعني يعود له. اسقاط. يعني انت ربنا امرت بالصلاة. اول ما تصلي حتى طالما التوضيط صح. صح. وقلت الاسكر صح. صح. وجد بالركوع ويستجد صح وخلاص ما فيش اي شيء من مطلط الصلة. مش هتتحسب على الفرض ده. خلاص. طب بقي ايه. خلاص احنا مش هتتحسب. الاجر. آجر. آجر. طب الاجر ده احنا كلنا بنغلق. لا يا حبيب. قال رسول قال الله, الله. عليه. عليه إن الرجل لا ليصلي بجوار الرجل وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض يعني خمسمائة, خمسمائة عام اسمع. اسمع قال اسمع. رسول, قال الله, رسول الله. الله ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل اللي فيهم اللي خشع اللي تدبر اللي كان مخ مع ربنا فيها فبأنهي صالة بقى يا مولانا اللي تأف معنا في القبر اللي حضرتك, اللي حضرتك عقلت فيها يا نهر أبيض ده لا ممكن أطلع من الدنيا كلها ومعقلتش الصلاة يبقى ما فيش صلاة تقف عند راسك إزاي هو كده ولا يصلي مبكحة ما أنا صليت خلاص ما أنت مش هتتحسب عليها مش هتخش النار بسببها. بسببها لكن مش هتأخذ الأجر الذي يثقل الميزان بسببها ده مش كلام ده كلام أهل العلم يبقى أنا أعمل إيه أنت جاي لربنا اخلع العباية بتاعت الدنيا بره يا مولانا لا أرضها تنفعك ولا ولدين فعك ولا شيء تنفعك ده الصلاة دي عبارة عن إيه جارية تهديها إلى الملك تصور كده الله يكرمك لو انت مثلا الدكتور محمد ورسوليس الجمهور عايز تعمله هديك هتعمل له هدية إيه؟, ايه؟ مثلاً هتودله جارية توده له تود عوراء, عوراء ولا حولة ولا مقصورة ولا, ولا عرجة رما في الشك تم الصلاة دي جارية دهلو تهديها دهلو إلى الملك الله, الله يعني أنت بتدير ربنا بتهديه هدية تقول يا رب هذه هدية إليك فاقبلها ولذلك الإنسان لما يقصف الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق وترما بها في البحر الله غني عن فنائبه لو الصلاة تطلع طول ضيعك الله كما ضيعتني حتى الصلاه كده بتحب تطلع لربنا نيره انما لو بقى ما شاء الله احنا صلينا بخشوع لا. وبكاء وجسمنا و... و... و... و... خشع مش صعبه والله ما هي صعبه والله ما هي صعبه درجه الصلاه عليها نور. نور الله شوف سيدنا علي ابن الحسين رضي الله عن زيد بعدين كان عبدين. إذا توضى فدخل إلى الصلاه اصفر وجهه يقول له ما, يقول له, ما لك؟ لك. يقول له انتوا عارفين بين يدي من أقف ولذلك شوف عمل إيبا الرجل شوف الصلاة بقى بتهز بالقلب الرجل ده سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه مات والناس يبخلونه يقول له علي بخير فلما مات وجدوا على ظهر على ظهر حد علامه حامد وده كان مرفه ده غني كان بيشتاله قالوا كان يكفل 100 اسره يو يحب طعامهم على كتفه عند صلاه الفجر عشان ما حدش يشوفه يا سلام على الطاعه سلام على الطاعه ولذلك دي الطاعات اللي تروح لربنا مش بعض الناس من احبابنا أخي وابي الفاضل زعلان زعلان انني بقول لك حط 10 جنيه للمسجد يخسار يا أبي يخسار ليه كده ليه نشوف الصحابة سيدنا أبو بكر و عمر لما نمسح صلى الله عليه وسلم تابل أبو النفق يا سيدنا عمر قال اليوم أسبق أبو أبو أبو شوفي الناس الكلام بتحبوا ربنا اليوم أسبق فجاء أبو نصف مالك جاي للنبي أفرحان وجاي جاري يا عمر ماذا أبقيت لأهلي قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله يعني نجيت بشطر مالك قال بارك الله في أهلك ومالك جاي أبو بكر شيء لا يستطيع حملة, حملة. وبيحط برد النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بق قال أبقيت أباب لهم أباب الله ورسوله ورسول. ورسول. قال عمر, قال عمر قال. والله, لا, والله لا أسبق أبا بك, أبا بك شوف ما الأين ما الأين سلام لله. لله. لله ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله لو طلعت كل في جيبك والله ليس بكثير على ربك من ذا الذي يقرض الله قرض الحسر عمد ربنا هيدهو والله هو ما أنفقته من شيء فهو يخلفه وخيره بس سحنا لو بنصدقه شوف الراجل الصلوات اجتمعت حوله لكن اسمع بقى قبل ما بيدخل منكر ونكر لازم من الاختبار فيضم عليه قبله أسطر يا رب الحجارة والأرض لما تنضم على الإنسان إما ضمت الأم الحنون وإما ضمت العدو اللي دول. شوف ستنا النبي صلى الله عليه وسلم في اثر هوت أحكيه لك بعد ما تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نزل سيدنا جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله يا محمد انظر من مات من أصحابك قالوا المحدث مات قال له لا ده في واحد مات قال له يا جبريل ما من مات ما مات احد قال يا محمد اني رايت عرش الرحمن قد اهتز عرش الرحمن اهتز انظر فنظر فإذا سعد بن معاذ انفجر كل انت م... عارف سعد بن معاذ اسلم الدين 6 سنين بس مات عمره 36 سنه اسلم وعمره 30 سنه كفر 30 سنة واسلام 50 سنين يهتز له عرش الرحمن انت عارف دي أديه؟ دي أديه؟ عشان يهتز للمخلوق طالع امال السما أم حصل فين ثم نظر جبريل فاذا 70 ألف, الف من الملائكه قد نزلوا قال يا رسول الله لقد نزلوا اول مرة, الله نزلوا أول مرة, مرة أول إلى الارض يعني اول مره ينزل عارفين نازلين ليه ليصلوا على سعد الله, الله الله الله ولما وصل سعد الصحابه حاملين جنازه سعد وسيدنا سعد كان طويل وبادين مهمة أول أنك تعرف أوصاف الصحابة كان بادين سمين وطويل فقلوا إيه يا رسول الله وجدنا من جنازة سعد خفة سعد خفيف قال ما لكم ولها لقد أنزل الله لها ملائكة تحملها الله. الله سيدنا سعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في جنيد سعد على أطراف اصابعه عمر بيقول يا رسول الله وسعنا لك قال اهني عمر والله لا أجد موضعا من شده ما تزاحمني عليه الملائكه ولولا أن ملكا رفع جناحه ما صار نبيك يا عمر دون ماشيين في جنيد سعد كل ده انا عايز اقول لك اسمع كل ده اهتز عرش الرحمن نزل 70000 من الملائك. الملائكه حملت الملائكه حمله جنازته الملائكه ماشيه في جنازته ايه ده ايه ده وبعدين النبي يقول الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالمسلمين يسبح الله سبحان الله وبعدين يسكت شويه ويقول الله اكبر الله اكبر فالمسلمين يكبروا فصحابه قالوا للنبي سبحت وكبرت ليه يا رسول الله, رسول الله. قال لقد ضم هذا القبر على هذا على العبد الصالح ضم لو نجى منها أحد لا نجى منها سعد بن معاذ تخيل أنا لما قرأت الأثر لم يجريش نوم في الليلة دي أعدت أقول طيب أنا لو عملت من هنا لسنين عدة ليوم القيامة ليس حصل إلى سعد بن ليه عرش الرحمة هتنزل ملايكة تشي... تصلي علي ده احنا لما بيجي مثلا الشيخ حسن حفظه الله ولا شيخ وحيد باله ولا شيخ الحواني ولا ولا ويصلي على جنازة واحد يا سلام يا فرحيته ولا لم يكون في فرح وبعدين كان يسلف لك بيننا وبينهم الجنازة بلك ملائكة سبعون الف يا اخوانا انتوا عارفين يعني ايه سبعون الف يأفوا في انت عارف يعني سبعون الف يمشوا في جنازة وبعد كده القبر يضم عليكم ملأنا وانت يحصل معنا ايه كرسى يا إخوانا كرسى, كرسى أبت نفسي أبت تتوب, تتوب فما احتمالي مالي. إذا أبرز العباد مالي. لذي الجلال وقد قاموا من كبورهم سكارا بأوزار مالي. كأمثال الجبال وقد مالي. نصب الصراط مالي. لكي يجوزوا فمنهم من يكاب على الشمال فمنهم على الشمال ومنهم من يسير لدار عاد تلقاه العرائس بالغواني يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي الله اللهم اجعلنا من يا رب اللهم امين يا رب وحد الله وحد الله. الله بص انا عايزك تكون زي السلف الصالح ده الصحابه كانوا اذا سمعوا هذا الكلام فكأنما على رؤوسهم الطريقة علمت إيمان يا أخوانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكل اسمع بعد ما يضم القبر لو كان مؤمن يضم على ضمة الأم الحنون ثم ينفرج القبر ويدخل الملكة أصعب لحظة ممكن تواجهها في حياتنا هذه, هذه فتنة القبر. قال رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم اسمع. اسمع. انكم. إن تفتنون, تفتنون في قبوركم. قريبا. قريبا. قريبا. من فتنة الدجال. آه. تعرف مسيح الدجال ذا. لما ان شاء الله نبقى نحك عنه كده. في سنة سنة ان شاء الله يحكي عن عشرات الساعة. هتعرف كيف تكون فتنة مسيح الدجال. انت تفتن في قبرك هكذا اختبار. طيب في حد هينجوا من فتنة القبر. آه. مين. آه. مين. شهيد. اللهم اجعلنا من الشهادة يا رب دين؟ دين؟ من مات في يوم الجمعة او في ليلة قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم من مات في يوم الجمعة ووقي فتنة القبر لربنا يكرمه كده يموت يوم الخميس بالليل ولا يموت يوم الجمعة بالنهار قبل غروب الشمس تخرج روحه إن شاء الله ده وعد منهم صلى الله عليه وسلم وقصاه الحديث الشيخ الألباني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بلو وعد من الله أن الله عز وجل سيقيه فتنة القبر الله أعلم بايا قي فتنا تب قبل إن منكن أنا كرمش او يثبتوا عند السؤال الله اعلم هل المنكر ان يدخلوا عليه وعشت تعرف ايضا منكر ونكير اسمع على روايه الترمذي قال رسول الله صلى عليه صلى عليه صل لا لا, لا, لا, لا, يكفي لا, يكفي لا, يكفي لا يا جماعه انتوا رايمين خلاص يلا يا جماعه يلا لا بجد لا صلوا على النبي صلوا على اللي احنا بناخدها في التنسك كلها صلوا على النبي بعدين انا مبسوط بكم ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب انتوا عملتوا كده للمسجد حس ودعوه ربنا ينفع بكم يا رب وان شاء الله يكون دي صدقه لكم في حياتكم المسجد ده في الدعوه يبقى في رصان الله شوف اللي عن الملكانه اسودان يا ازرقان وقال. من اولها كده, من أولها كده اه وانت الباب مقفول على حضرتك بقى حضرتها. محدش معاك ودول داخلين بقى اسمع بقى. اسودان قال لها ده لما يكون اللون الاسود مع الازرق منظر مرعب حجمهم بقى ما نعرفش كثير الشعر, كثير الشعر. كثير الشعر. لا يعرف لهم قبل من ضبر ما انتش عارف له وش من ايه من ظهر ليه من كثرة الشعر الذي يغطي اجسادهما رموشهم تنسف طراب القبر ناسفا ابصارهم اه كالبرق الخاص اصواتهم كالرعد القاصف انيابهم كالياف البقر يهمهمان هي دي معاهم كمان يعني عاملين صوت تخيل يا اخي القبر على قدك ودول دخلين والقبر مصمم في فتنة, فتنه ودول معاك اسمع اسمع ايه ايه ده بقى ايه ده قال ده بقى قرع عالم شيعي يا نهر يا دي الكارثه ايه يعني مش هيواعدوا معايا لا ليه ليه ليه إنك ما صاحبتش المؤمنية وما ربتش ولد صالح يقعد. كنتني في أحد الجنازات واقف على القبر والحمد لله بلدنا يعني أقمنا السنة دي الحمد لله رب العالمين فكنت واقف على القبر فالولد ابن الرجل واقف وعندنا صف يعملون العزة فقول له أعد يابنش استغفر لابوه وربنا حضرتك معايا فواحد من المعازيم انا بقول عليهم معازيم سامحوني بقى واحد من المعازيم اللي جاني جملو انزل يا ابني خد عز ابوك الحي يبقى من ميت قلت له يا عم حرام عليك ده احوج اللحظات دهيت له يا ابن ابوك هيسمع صوت حذائك الان يا ابني خلي عندك دم فامر الرجل دول يقول له يا عم اللي ما نفع نفسه حينفعه ابنه تنزل يا عم والله لو كان ربع عجلك كان والله انا قال ولو بقره ربنا يعزك ربنا يعزك <تصفيق> أتلمكم. لو بارة يشرب لبانها وبعدين يستفيد بتمان إلا ده ده أسوأ من الضر أي بالله ليه سيبتلوا ما لك يتمتع بي وبعدين بخيلوا شف سيدنا عمر بن العاص شف سيدنا عبد الله بن عمر بن يقول نقول جلست عند أبي فقلت يا أبتاه إنت لا طالما كنت تقول ليتني أقابل عاقلا يصف لي الموت وأنا أراك هذا العاقل صف لي الموت قال يا ابني اسمع إنني أشعر أن السماوات السبع أطبقنا على الأراضين السبع وأنا بين غنة ونفسي تخرج من ثقب إبرة شفت إسقرت الموت اسمع ما بعد ما قال الحديث بتعود بقول له يا بني يا عبد الله إذا تفنتموني فقفوا على شفير قبر ساعة قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها حتى استأنس بكم فانظر بما اراجع رسل رب الساعه دي انت هتحتاجي في رؤيته فيسمع خفقا عالم مشيعين الثانيه فيسمع قرعا عالم مشيعين طب خفق الخفق دي للقلب مش للنعل قال لك ان الميت واذنه على الارض صوت الحذاء اللي مالوش صوت دهو سوط زي القرع, القرع بالمقامع بالمقارع. فيسمع صوت الحذاء على انه قرع ايه اللي حصل بقى فيخف قلبه يخفر. بقى سايبني ونازلين في ساعتها يعمل ايه بقى خد لو كان مؤمنا مؤمنً يقول, يقول رسول الله في سنة داوود فتهيأ له الشمس كانها تغرب فيقوم. فيقوم فيقول في اريد ان اصلي, أصلي. منترهولك على رسلك تعمل ايه اريد ان اصلي شمسه تغيب بالك ده قال لي فصلنا في الوقت ادو ترجع لها اريد ان اصلي, أصلي, في أن أصلي. أن أصلي. فيقال انك ستفعل ولكن انتظر اجب علينا اولا وبعده هي لو شمس ثاني كانت تغيب حقيقة في القبر فيقوم يقول اريد ان اصلي شمسه تغيب قلبه معلق بالمساجد مؤمن. مؤمن طقي نقي يا سلام دي فرحه, دي فرحة. كمان حتى عايز تضرب ربنا وانت في القبر اه, آه. يا اخوانا الميت ده عامل زي الجنين اللي بيخرج من بطن امه انتوا عارفين الجنين بيخرج بيعمل كده هو بطن امه عامل كده يفضل فتره عامل كده انه حديث عهد ان براح امه كذلك الميت لما بيخرج من الدنيا حديث عهد بايه بالدنيا بتصلي على النبي فهو في القبر لسه ما خدش على الاخره فظن ان في الدنيا عايز يقوم يصلي يقول لها تفعل اسمع ياتيانه فياتيانه يأتيانه من قبل رأسه. من راسه عايزين يخشوا من هنا من عند الصلاه فيقول الصلاة لا من عندي مدخل فياتي انه من عندي يمينه فيقول الصيام تقول صيام يقول, يقول الصيام ما من عندي مدخل الزكاه ما من عندي مدخل القدم اعمال البر ما من عندي مدخل يقول قلاني حفظت ووقيت خد بالك حضرتك معايا الروايه اللي عند البخاري ومسلم وحابس بره بن عازم النبي صلى الله عليه اسمع فيجلسانه انا هقف عند الجزاء وهكتفي خلاص وينتهي ران عارف يعمل ايه اوم اوم اوم اوم زي الراجل كان بيلقن الموتى قعدت اضحك عليه والله بيقول للميت جوه وهو بره انا كنت عايز اقوله ادخل له جوه واقف بره بقول له اسمع يا عبد الله يا ابن امه الله اعلم انك مت يا سلام والله لهو شكك أصلا هو شكك دمات. دمات وأن الموت حق لا يا أخي وأن الساعة تأتياته الله ريبا فيها وأن الله يبعثه في القبر والله, والله دنت اللهب المجنون اللهب هو خلاص في أرض الحق في أرض الحقيقة, الحقيقة. اسمع, اسمع. ولو إيه؟ ولو إيه؟ سيأتيانك شو بات يحكم سيأتيانك ملكان يجلسانك ويمتهرانك فلا تخاف لا يا أخي الله وذا من بعد شاء الله ليش يخليه كاف. ايه الكلام ده؟ ايه الهبل ده؟, إيه الهبل ده؟ لما تدخل معاك وتبعد معاك وتقوله كلام ده. فينتهرانك. فلا تخاف. فإن سألك. فقل ربي الله. والله. طبعا فنشوفك فالح. وإن سألك مدينك فقل ديني لسابك. كلام, كلام فارغ. كلام فارغ. ميت في دنيا غير الدنيا. في شيء آخر. ده بارزخ يا. ده بارزخ يا. صوت كالرعد القاصف انت عارف الرعد الدربكه اللي في السما صوته عامل كده تخيل ده معاك في كله عشان يزلزلك شوف ربنا يقول ايه شوف اسمع يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اتدري ما القول الثابت لا انا عايز اسمع بصوت عالي ايه رايك ان في ناس من المسلمين كتير ما قالوش لا اله الا الله تصدق دي ازاي اوالله قالوها لسانا ولم يقولوها اعتقادا انت عارف لا اله الا الله دي عشر ربنا سباتك بالها ايه اسمع شروط سبعة دول ستة ماشي طب ممكن كل على النبي صل شوفي الشيخ حافظ بيقول وبشروط سبعه قد قيدت عشان تثبت وف قبرك اعرف وفي نصوص الوحي حقا وردت فان لا ينتفع قائل لغة. حتى لو قل إليها بالمطق إلا حيث يستكمل, يستكمل لغة يعني استكمل سرط السبع ايه هي؟ إيه؟ العلم واليقين والقبول ولانقياد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة وفاقك الله لما احبه علم يقين قبول القياد صدق اخلاص محبة ولذلك لما تقول له واحد اطلق لحياتك لو قاعد فاك وبعدين يمد على موسيق ما ازعلوش بنا حتى ربيح لك دونه ما ازعلش بنا. ده اللي بقول يعني ايه وربنا يهدينا جميعا. مش بقول ان الحلق اللي حيته كافر استغفر الله. ولا مش يدخل الجنة. انا عزو بالله. لكن ده معصية. عارف يعني ايه معصية. يعني كل ما تم تنموس على معصية. ثم مولانا ما انا ممكن اعمل المعصية دي تعمل فلا حسنة? اه. اه. طب ازاي? لو قلنا بس انا مسال يعني انا لا اتقلع على الله مسال. لهم اني حلقها بخمسمائة زنب. يبا انت محتاج تعملكم حسن سمية عشان تغطيهم. خمسمائة حسن. خمس لو ان الحسن مثلا تصدق بجنيه. وبا انت محتاجة تتصدق بكيام. بخمسمائة الف. لا لا ده انتو في لا لا ده في مش كنا عندك. لا واحد بقول ستة واحد بقول الف. لا ده كارسة دي. انت جماعة السيئات على الحسنات ليه? خمسمائة دي. غالية كده اكد. اقول لك والله لو كل حلقة بجنيه. شوف في واحد صاحبنا. واحد صاحب. بس ده على ذكره اسمه يعني. بقول له جي يوم الاثنين على الدقن ما احلقهاش اتعب نفسي, نفسي. ويوم الاثنين دي اجزة الحلقية طيب نعمل اي بقى بحلاه <تصفيق> ربنا اصرنا وياكم فده زنب حتى يعني انت لما تحلقها صحيح مش اقول انك تدخل النار ربنا يعافيك يا رب و تدخل الجنة ان شاء الله تعالى لكن زنب يقين انك عصت النبي محمد فلذلك شروط ليلة اللي الله لي بقى هنا نقصت نقصت بقى الانقياد وايه والقبول لا. والقبول لا إنك تنقاد وتقبل يبقى في شرطين صقق. صقق. بل والصدك أيضا بل, بل, بل والمحبة بل إنك محبتش النبي إن محمد صلى الله عليه وسلم فيه شروط سبعة ولذلك سبعة. مشايخنا بقى اللي بشرحوا العقيدة هنا يشرحوا لكم الشروط السبعة, السبعة. اسمع يثبتوا الله أحب الذين أمنوا بالقول الثابت إي لا إله إلا الله في حيات الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين أفعل ما يشاء يقولوا بقى من ربك فيقول ربي الله ما دينك دين الإسلام ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان في سنة ضعف إلا أنها لها شواهد تقويها أنهم يعيدوا تلك الأسئلة اختبار فتنة ما الرب فيسكت هنا التثبيت بقى. فيقول عمل قل كما قلت لا خوف عليك من ربه. من رابه. رابه يا رب ما دينه ما النبي رسول الله صلى الله عليه بما عرفت ذلك قرات كتاب الله فآمنت, فأمنت به وصدقت النبي محمد صلاه الله, الله اكبر الله, أكبر. الله. الله. انظر بقى اللي جاي ولادي من عند الله الله ده مساله كبيره شوف ما لما جيلك النداء من السماء ده ما أنا تشكي الانتحان فوري صادق عابدي فعلا أنا ربه ودينه الإسلام فعلا ونبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادق عابدي أفرشوا له من الجنة وسعوا قبره ونوروا له قبره فيوم يقول له انظر أشأم منك ربنا قال له لا يفرشوا قبر يا جماعة يكتهرج بتعبير انظر يا شمال من. فينظر عن شماله فيرى حفرة من النار يرى أغلى لها سبوما حميما حياتا عقاربها يرى صديدها فيفرق يخاف فيقال لا خوف عليك فيغلق الباب هذا مقعدك لو كنت عصيت الله دم اكالك باب انظر ايمان منه فينظر فيرى مقعده من الجنة باب للجنة يرى حورها قصورها نارها فيمد يديه فيقول كلف عليك الا تخون لسه مش الان مش الان فيقوم الرجل على فين اخبر اهلي واعود الله اقول له من لقيت ايه عشان ما ما يطاوش في الطاعه اخبر اهلي واعود قال نم نومه العروس نم, نم. نومة العروس نم. فيقول ربي أقم الساعة. الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة كيما أرجع, أرجع إلى أهلي وولدي, وولدي. وأول علي علي علي أرجع بقى. عايز أرجع باء عايز أبي الزجدي عايز أخذ ولدي يقول نم, نم. نومة العروس إن لها معادة الدين بقى يا أخوان فيمر عليه المرزخ عشية او ضحاها الله. الله ده المؤمن ده يا طرى مين اللي هينفذ المسألة دي عندنا بيان عمل, ده. عمل ده. النهاردة ده. بقى ومشاء الله انتو كتيري النهاردة ده. عارفيني اللي مش هتصدق وانتو جاعة وما دركته لك الشيخ اللي فتشنا <معتجة> وما مولانا هم هم هم هم ايه ده <تصفيق> والله أنا, أنا بحلف لكم بالله إن أنا ما بأخذ من هذا المشي وبمشي فقط للأمان الرجل بيحسب على السيارة اللي أنا بجي فيها فأنتوا بقى حسبوني السيارة يعني أنا عايز كسب السيارة منكم وأنت أنا جاي لكم وأنتوا وإلا والله يقول لي ما تجيش تاني هل أنا فراغت يا مولانا ما زاليت معتش معاك الله خيرا يعني خب لك معي صدقتك صدق جري أنا عايز الأخوات تحته لإمه يلا من بعض أختي تتبرع النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد تكون أكثر أهل النار وآل النجاة إنك تتصداق يلا ستبع ذلك معي اسمع إلا تبزلوا الآن هتلاقيه والله ربنا يفرج أمك ودينك ويفرج قربك وهيبريك لك فزيش لك ولدك وكمان يا مولانا وكمان اسمع انت بتساعد في بناء مزجد وعلم ينتفع, وعلم ينتفع به ينتفع ودي صدقة جارية يا بختك عند الله والله بقى اللي مش مصدق النبي محمد ولم صدق ربنا ما يتصدق, يتصدق شاء حطيتكم في خانتي ليالك يالك. اللي بحب ربنا يتصدق يا رب استفاق أنا عايز النهاردة عايز ألف ودنين الشيخ أحمد المعطة هماعة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا الله يا إخواننا بياض واجهي الرجل اللي يرهن علي أنا بياض واجه بقول لي تلك اللي بتستطيع تجيب منهم تلي مال فأنا مش عادة بقى أنا أكون صادق, أنا صادق, أنا صادق, صادق ولا لا؟ صادق لو أنا صادق ربنا صادق هيبلغنا إن شاء الله تعالى في أختي بتقول هل يجزد المرأة أن تركب موتسيك لخلف أخذو جهة؟ هو مشكلة أصل, مشكلة أصل لو ريك بتور زوجك. <تصفيق> <تصفيق> المهم <تصفيق> لا يجوز يا أخت لا يجوز. <تصفيق> <لا يا جوز. تصفيق> أني أخي زوجك مش محرم لك. <تصفيق> والله تعالى أعلى وأعلى. <تصفيق> طيب أحنا <تصفيق> عايزين نعمل <تصفيق> استفتاء عام قبل ما مشي كده يسعى. لا لا لا كفاء لكم كده. <تصفيق> لأن نؤخر بقى <تصفيق> بقية القبر للمرة جهة. إن شاء الله نمشي مع الدار الأخيرة كامل. <تصفيق> نكمل في السلسلة دي ولا نشوفوا <تصفيق> لكم سلسلة تانية. لا لا ما انتوا لكم عشيه او ضحاها اعتبر بقى الاسبوعين دول عشيه او ضحاها انا يعلم الله يا اخواننا اللي باجي لكم محتسب مش مبني عليكم بس عشان تعرفوا اموالكم راحت فين انا ما باخدش من الاموال شيء يعني الحمد لله يا رب العالمين اتفضل اتفضل هشوف بس مان تمام. تمام، حاضر، أبشر، جزاك الله خير الجزاء تعال يا عم وريني الحصير عشان عرف هتكلم ولا مش هتكلم ستر... ده الحصولة فضي يا أخوان <تصفيق> <تصفيق> وريني كده، ما شاء الله، ما شاء الله وأنا كمان هتصدق إن شاء الله بس مش قدمكم المرة فدت وعرفت ولتصدقت بإيه قولي يا مولاد أبشر. أبشر. أبشر بالنسبة لسؤال أه... أخونا الأكبر تزاو الله, الله خيرا سؤال أخينا, أخينا. أخينا أه... أه... بيقول الأولاد. الأولاد الأولاد دول بها شغلتك عم الشيخ خالح تعمل لنا دورة صيفية دورة صيفية دي يكون فيها قرآن ماشي. ويكون فيها بعض العلوم الشرعية كأحاديث صغيرة الشيخ علي حشيش عم في مجال التوحيد صغار قصار الأحاديث حديث عبارة, عباره عن سطر كامل هو عباره عن سطر او كلمتين الاولاد لو حفظوهم في الدوره دي الف حديث اللي احنا فزنا ونعمل دوره ان مش يحفظ القران كله يا ريت يحفظه كله بس احنا نعمل ايه الدوره اللي احنا نعملها حفظ ربع ياسين احنا معانا 7 اجزاء ونص هنعمل جوائز عليه ونمشي نلم من القرية كلها ما تتكسفش دول ابنائهم اخواننا اتبرعوا عشان نجيب للاولاد جوائز نشجع ابنك وابني في المساله يبقى, يبقى الدورة الصيفية دي ربع يسير, ربع يسير يحفظه حفظاً يحفظه تاما. تاماً ويكون مهمة الوالد ان هو في طول الأجازة طول الدراسة يراجع على ربع يسير بس فقط فقط, فقط. يسمع بقى كلهم ربع يسير ورد كده يومي والولد يحفظ الأحاديث ويحفظ مدن في العقيدة اللي هو سلم الوصول نحن كنا بنحفظه السلم الوصول دي عبارة أها أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياء من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العولى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بار البار يا منشئ مبديعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرض القادير الأزلي الصامد البر المهيمين العالي وهكذا وكذا أبيات كنا منحفظها جميلة جدا أنا أول ما رح تطلب العلم فالشيخ بتاعي عشان يقبلني في طلب العلم قال لي عشان يختبرني يعني. يختبرني شيخ سيد ابو عم حفظه الله تعالى. قال لي لازم تحفظ سلم الوصول لشيخ حافظه مع عبارة عن مئتين بيت. في اسبوع وتجي لي. لو ما حافظتش وتنفعش طالب علم. انا حافظت الابت دي فاربع تيام. مئتين وتسعة بيت دون نحن. كنت احفظهم واسمع الشيخ سعيدش له لو على له على النيترا وتنزل الصونة له نظيمها. لو حافظنا الاولاد جميل. لبينا محمد من هاشمي. إلى الذبح دون شك ينتمي مولده بمكة المطغرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى عبادة ربه هذه الأبيض. أبيض. فيبدأ يحفظ مثل هذه الأبيض. جدا وخفيفة. يبقى الدنيا له عقيدة والدنيا له حديث والدنيا له قرآن. هذا صيف رائع. نعمل إعلانات عنها شيخ من الآن. الدورة الصيفية. وإن شاء الله يجي لك عشرة. وقم معهم شيخ خالد الله. والتعليم مجاني لله شيخ خالد. لله. مجاني. لا تحتسب أجرك عند الله عز وجل. بس في نهاية الدرسة فنعمل إيه نعمل حصان. مثلا كل والد مثلا يدفع آآ شهرية للولد. مش الولد بها جوائز يعني مثلاً عشرين جلي في الشارع عشرين جلي في الشارع مش كتير خالص ويحفظ ربع يسين وبعدين بالعشرين جليد وهن نم في الآخر ونجيب جوائز لهم يتباحنا فرحنا العيال وبدلا من رح مصيف وبدلا ما نتعب نفسنا أما بالنسبة لسؤال شيخنا فالشهيد لا يعلمه إلا الله لا ينبغي أن نقول على أحد شهيد جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات ولدها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغز. فقال في هنيئا لك يا بني الجنة قال رسول قال الله, الله. وما يدركش هو الميت مع النبي وما يدرك فالمسألة يا أخواننا في رجل يقاتل شجاعة رجل يقاتل حمية رجل يقاتل رياء رجل يقاتل لتكون كلمة طلوع ما نعرفش كله مات لكن احنا ممكن نقول لحسبه عند الله ولا نزكع أو نرجو من الله أن يكون بس او نرجو ان يبلغ الله يبقى تخرج مننا مخرج الدعاء انا عايز مش عايز ان انا ازعل مثلا بعض اخواني مثلا اقول لك الشاهد في سبيل الشهاده باذن الله ما فيش مش احنا دلوقتي عدت عندنا الشهاده ما الله بلا حساب يعني بعد ما صرع شهداء الكد اضرائيه شهداء ان شاء الله شهداء ده احنا بنعتقد اعتقاد جازم ده ما نعتقد ان النصر في الجنه فقد غفر بالله لانه ربنا قال ايه انما يشرك فقد حرم الله عليه وماواه ايه النار عايزك تحفظ القران ان شاء الله تعالى تعال. خلاص انا يا شيخ خالد طيب طيب سعدت بالجلسه معكم هذه الليله ها عليك بعد نفسي بعد المغرب لا والله أنا ما قل الشيخان عشان وقتي عشان وقتي <مثل> عشان. عشان آه والله عشان آه عشان عشان طب من يجي بعد المغرب طب هو أكبر طب هو أكبر ها ها اي ترى اللي ما والله بقى الكل هي بقى وبالعشاء طيب احنا هنجرب الاربعاء القادم بعد المغرب إذا لقينا الموضوع مش نافع يعني العدد قليل نقول له بقى معلش احسب اعتكف واستنى بعد العشاء خلاص خلينا نجرب لو لقينا العدد اجتمع عشان ما نظلمش حد لان طبعا معانا نساء ازواجها بيتعشوا بعد المغرب وما تقدرش تيجي فبنحرم الناس احنا هنجرب يوم الاثنين كده كده نبقى جينا المغرب اصلي هنا المغرب فهنجرب بعد المغرب اذا لقينا العدد كامل بعد المغرب انا عاهدكم إن احنا هنعطي لقينا المساله مش نافعه هنقول ما عليش عند الله يطرحوا وتتعشوا وتعالوا الناتاري بعد العشر فيش مشكلة خالص, مشكلة خالص. ماشي يا اخواننا هيا الله يكرم والله والله والله ما بروح بيت السحابه بالليل او 2 بالليل وبعند سفر القاهره الصلب والله يا اخوانا اقسم بالله يعلم الله الشيخ خالد يعني من اليوم ده مقتطع من معهد الدعاه بالقاهره والاخوه لا زالوا تصلوا وزعلانين جدا بس انا والله قطعت هذا اليوم لاجلكم أنتم والله لاني بحبكم في الله لأن والله ما عندي أي يوم ثاني فانا قطعت هذا اليوم لاجلكم لاني التقي بكم واتعلم منكم الأدب لكن قسما بما لدينا اللذين لدينه انا مفضو والله ولذلك انا لما بروح بروح جدا يعني بروح على الساعه وبعدين ارجع امشي الساعه 8 الصبح اروح القاهره وما بلحقش انام فده بيبقى اجهاد كله بدني عليا وبعد كده الجمعه بتبقى سفر ممكن اكون في السويس في الفيوم في دمياط فانتوا حضرتك معايا في العريش ما اعرفش خطبتي بتبقى فين فبيبقى في سفر خدت حضرتك معايا فمعلش سامحوني انني يعني ما اطول اكتر من كده عشان الوقت يعني الساعه عشر انا يا دوب منزل منكم كده هطلع من البلد 11 تخيل 11 بقى اوصل لبيتي امتى فل... قدرنا فينستون نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء اللهم توفنا وانت راض عننا اللهم احينا على الإيمان وتوفنا على الايمان وانت راض عننا غير غضبان اللهم اصبرنا ولا تفضحنا وكرمنا ولا تهن كلنا ولا تكن علينا اللهم كل اخواننا في سوريا اللهم كل اخواننا في سوريا اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم بل عليك من ظلم اللهم داوي جراحهم اللهم داوي جراحاهم واسقي ظماهم وتقبل في الشهداء قتلاهم اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم اللهم اغفر لنا في حقهم كل اخواننا في بورما يا رب يا رب في بورما وكل اخواننا في العراق وفلسطين والشيشان وافغانستان وكشمير وسائر بلاد المسلمين اطعم اخواننا في الصومال يا رب في الصومال واغني في الصعيد يا رب في الصعيد اللهم كل المستضعفين من عبادك المؤمنين في كل مكان وارحم عبادك المجاهدين وانصرهم المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنت على كل شيء قادر وبالاجابه جدير اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وازلنا وجدنا وكل ذلك عندنا وجزاك الله خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت والسلام عليكم ورحمه الله